بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعوا, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن وضل عن وهو أعلم بالمتدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمن كتاب أعلم السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المشهور باسم 200 سؤال وجواب وقفنا عند السؤال السابع والعشرين وهو ما دليل الموالاه لله عز وجل والمعاداه لأجله وهذا السؤال كما ذكرنا يحتاج إلى تفصيل في ذكر ما يتعلق بالجواب عليه وإن كان المصنف رحمه الله تعالى ذكر الإجابة وهي إجابة بإذن الله كافية لكن نحتاج إلى تفصيل لبيان جوانب هذه القضية العظيمة وهي قضية الولاء والبراء الولاء يكون لمن والبراء يكون من من أما السؤال قال ما دليل الموالاه لله عز وجل والمعادات لأجله قال في الجواب قال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذه آية من الآيات الكثيرة في القرآن التي تنها عن مولاة الكافرين وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وهذه أيضا تنهى عن اتخاذ الكفار أولياء ولو كانوا من أقرب الناس وقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله هذه أيضا تنهى عن مولات من يحارب الله وهم الكفار وأن ذلك لا يجوز أن يكون في المؤمنين ولا ينبغي أن يكون في المؤمنين من هذا حاله وهو مولاة أو موادة الكفار ومحبتهم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عذوي وعدوكم أولياء فهذه أيضا الآية تنهى عن اتخاذ أعداء الله أن كفاص أولياء فكيف للعدو أن يكون وليا ولذلك فإن الولاء لا يكون إلا لله والعداء يكون لاعداء الله أما تفصيل ذلك فكما سبق في المرة السابقة أن قضية الولاء والبراء نولي من ونتبرأ ممن هذه قضية عظيمة وهي القضية الثانية بعد الشهادتين وكما سبق فالمقصود بالولاء الموالاه الواجبه لله ولرسوله وللمؤمنين والمقصود بالبراء كما سبق التبرؤ من الشرك ومن اهلهم وعداوتهم وبغضهم اينا والادله على ذلك كثيره كما سبق تنهى عن موالاه الكفار وتامر ب البراءة منهم ومعادتهم ووقفنا لعلنا عند معاني الموالاة وصورها معاني الموالاة وصورها وكما سبق أيضا أن معنى الموالاة لابد أن كل الإخوة كل مسلم من الإخوة يعني كل المسلمين لابد لهم أن يعرفوا ما المقصود من معنى الموالاة ما من المقصود من معنى الموالاة ف. أبرز معاني المولاء أنا حاول أبسط العبارة عشان أنا وأنت يقال إحنا بنوالي بعض أنا وأنت بنوالي بعض المعنى ده لازم يكون في بيننا ماذا محبة نصرة معاونة احترام مش كده ذلك من طاع متابعة نشر فضائل مش كده يعني أنا وأنت بنحب بعض بنوالي بعض هو ده معنى الموال، محب وطاع ونصر وقيام بالأمر ونصر هو ذل هو دي الموالاه فالموالات لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين فماذا لو صرفت هذه الموالاه بمعانيها التي ذكرناها للكفار؟ مصيبة أن يحب الكفار أن يوالي الكفار ينصر الكفار يتابع الكفار يطرع الكفار وينشر فضائل الكفار مثلا هذه كلها صور للمولاة لمولاة الكفار فأيضا كما سبق ولعلنا ذكرنا صورة من هذه الصورة هي الحب والمودة ولعلنا كذلك ذكرنا المصرة مش كده مش عن الحب والمودة أنها صورة من صور المولاة وقد الله عن محبة الكافرين لأننا لا يجوز لنا أن نحب الكفار وكذلك أيضا النصرة لا يجوز لنا مناصرة الكفار وأن الذي يناصر الكفار فإنما هذا يقوي شوكتهم ويكثر سوادهم لا سيما إذا كان هذا في قتال ضد المسلمين ولعلنا ذكرنا فيما سبق ما تعلق بقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير حد يذكر الآية دي نتحدثنا عنها في المرة السابقة ما مناسبة نزولها وكذلك قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا لا دي الحادثه بتاعه حاطب بن ابي بلتاعه الذي راسل الكفار نزل فيها قول الله تعالى لا تتخذوا عدوكم اولياء نزلت مع قدرتهم على الهجره مع <سؤال> وقاتلوا معهم. أينها؟ أينها؟ ولذلك حكم الله عز وجل بكفرهم. هؤلاء وإن كانوا قد أسلموا في مكة لكنهم تركوا الهجرة مع قدرتهم ثم خرجوا في صفوف الكفار يقاتلون معهم المسلمين. فكان هذا هو حكمهم. قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. ومن صور ومن صور الموالاه الطاعة والمتابعه من صور مولاة الكفار الطاعة والمتابعة الطاعة والمتابعة من أهم معاني الموالاه التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون أنا أطيع, أطيع من؟ أنا أتابع, أتابع من؟ فإذا أطاع المسلم غير الله فإن هذا فيه ابتداء مخلف لأمر الله تعالى فماذا لو أنه أطاع الكفار؟ انظر قال فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل وطاعة أولي الأمر إذا كانوا يطيعون الله عز وجل قال الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأول الآمرين منكم ولاحظوا سياق الآية اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا أول الآمرين وذلك لأن طاعتهم ليست الطاعة مطلقة كما هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما طاعتهم مقيّدة بطاعتهم لله ولرسوله ولذلك الطاعه تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين الذين يطيعون الله عز وجل وأما الاتباع فالاتباع لا يجوز أن يكون إلا لما أنزل الله عز وجل الكتاب والسنة فأمر الله عز وجل باتباع ما أنزل من القرآن والسنة واتباع سبيل المؤمنين اي الذين سيسلكونك طريق القرآن والسنة فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقال تعالى ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تدين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إذن الطاعة والمتبعة لا تكون الا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الطائعين طاعة متابعة أما طاعة الكفار والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال والعياذ الله اللي يصرف بأطواء هذه والمتابعة هذه للكفار الله فلن يكون إلا في ضلال الله سيطيعهم في الضلال سيتابعهم على الضلال فهذه موالاة لهم هذه موالاة لهم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا يجوز طاعة الكفار ما. وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيم واتبع ها الآية تضمنت الأمرين الطعوة المتبع الطعوة المتبع يا أيها النبي اتق الله ولا تفع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيمة واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من المتابعة الباطلة قال لتتبعون سننا من كان قبلكم شمرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني هؤلاء هم بالفعل الذين ساء يتابعهم كثير من المسلمين ولا حول ولا قتل إلا بالله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وهذه أعلامة من علامات النبوة وقد أخبر أن أكثر الطعسة ستكون اليهود والنصارى خصوصا من الكفار وهذا مشاهد في العالم الآن أكثر المسلمين يطيعون يتابعونه ويطيعون الكفار ولا سيما اليهود والنصارى حتى يخرج كثير وليأذر الله ممن يتسمون بأسماء الإسلام ويطالب صراحة بتمحية القرآن والسنة والدين والشريعة والإسلام ومتابعة الكفار حتى قال قائلهم يوما في محفل كبير جدا قال لن تقوم للدول العربية قائمة ولن يتقدم العرب إلا بمتابعه النظم الغربية وطبعا كلمة النظم الغربية يقصد تحت منها معاني فظيعه جدا أولها تنحية الإسلام عن الحياة ومتابعة الكفار فيما هم عليه في كل شيء حسنا الله ونعمنا وبما تقدم يتبين لك أنه لا يجوز طاعة أو متابعة من يدعو إلى مخالفة منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما متابعتهم فيما كان حقا نافعا للإسلام والمسلمين فلا يكون من المواله. هذا سيأتي عليه كلام في آخر الحديث إن شاء الله إنه لا تجوز طاعة الكفر ولا متابعة الكفار لكن إذا كان الطاعة والمتابعة فيه مفعل المسلمون لا مانع اصنعوا صاروخ مثلا هل نتابعهم في ذلك أم لا نتابع يجوز بل هذا من الخير، نحن نتابعهم في صناعة السواريخ ونصائد مش الأصات الشعر والملابس والثياب ونحو ذلك كما يفعل المسلمون ويترخون ما فيه جواز العجيب ان كثير من المسلمين يطرق ما فيه الجواز في متابعة الكفار ورفع ما فيه المنع والحرمة اي نعم ايضا من صور الموالاة المعونة والقيام بالامر والنصح من صور الموالاة المعونة والقيام بالامر والنصح. من, من اراد انه يرجع لل لهذه المسألة يقرأها أو يتعرف عليها فينصح بفضل كتاب فضل الغني الحميد للشيخين الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى في فصل كامل في هذه المسألة رائع جدا في عرض المسألة أيضا من صور المولاء المعونة والقيام بالأمر والنصح المعونة والقيام بالأمر والنصح دي من صور المولاء ومن مولاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم في ذلك ده من مولاة الكفار انه يعين الكفار وينصرهم وينصح لهم انه ينصح الكفار ويدلهم على ما فيه تقوية لهم على حساب المسلمين وقد ضرب القرآن لذلك مثالين هما امرأة لوط التي كانت ردءا لقومها حيث كانت على طريقتهم وراضية بأفعالهم القبيحة فتدل قومها على ضيوف لوط وكذا كان فعل مرأة نوح عليه السلام لكن يمدل كان عندهم ولا الكفار عندهم ولاء للكفار فكانوا يعينون الكفار ويقومون بنصر لهم حتى قيل ان هذا كان كفرهما هذا كان كفرهم انه كفرهم كان بطريق الاعانة والمعونة للكفار المعونة للكفار والقيام بالنصح لهم ونحو ذلك وعليه فان من يعين الكفار ويدلهم على ما فيه ضرر للمسلمين هذه مولاة اللي يعينهم ويدلهم على ان يضر المسلمين دي مولاة الكفار. ولذلك بعض المسلمين أيما كان يعني بعض المجرمين من يعني جواسيس اليهود من المسلمين يضمون اليهود على بيوت المسلمين في فلسطين فبعض الناس كان يعني يأخل على من يقول أنه المجرمين ويعني يجب قتلهم فهؤلاء والعياذ بالله كفر مجرمون لأنهم يعينون الكفار على المسلمين وينصحون للكفار على حساب الإسلام وإزاء المسلمين ومنها صحبتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم من المؤلأ أيضا للكفار ومن صور المعونة لهم إنه يصاحبهم ويثنى عليهم وينشر فضائلهم وينشر فضائلهم وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة فقد رأينا أفراخ المستشرقين ينشرون فضائلهم تجد أفراخ المستشرقين الزيول اللي هم تعلموا عندهم ييجوا من بلدهم ينشروا فضائل الكفار ويطعنوا في الإسلام وفي رموز الإسلام وينشروا فضائل الكفار وغير ذلك ولعل من صور ذلك وإن كان بدرجات طبعا نشر فضائل الكفار في أي مجال في اي مجال من المجالات التي بها يظهر فضل الكفار على المسلمين والاعتزاز بهم الاعتزاز بهم كمثل يعلقوا صور الكفار في بيوتهم تلاقي المعلقين صور المنثلين مثلا صور لعب الكرة وصور الأدباء وال... وال... ونحو ذلك يعلقوا صورهم في بيوتهم او ينتسبون الى فكرهم ونحو ذلك فهذا كل نوع من المولاة ولو بدرجة أينا. العلماء لهم في مسألة نشر فضائل للكفار كلام في, أيضا في الفقه أيضا أنه لو ظهر على الكافر في مثلا موته عند موته ظهر عليه علامة من علامات الخير لا يجوز للمسلم أن ينشرها ولا الفاسق كذلك يعني لو أن واحد بيغسل واحد فاسق الفقهاء بيقولوا لو لا وجد عليه علامة الخير ما إيه؟ ما ينشرهاش يعني واحد ممثل مثلا بيغسلوه كده ظهرت عليه أي علامة علامة الخير مثلا المغسل ما ينشرش الكلام ده لماذا؟ لأنه قد يغتر به ضعافه القلوب فيظلون على الضلاف أيها ماتوا هو يمثلي بإذن تمثيل فاش هذا بدليل أنه ظهرت عليه علامة من علامات الخير ما بالك الكفار بقى لو ظهرت عليهم علامات من علامات الخير فلا ينبغي للمسلم أن ينشر فضائلهم ولا ينشر ما ظهر عليهم من خير وفي الغالب هذا سيكون لهم استدراج وفتنة ومن صور الموالاة الكفار التشبه بهم والركون إليهم تشبه بالكفار والركون إليهم ومن معاني المولاء التشبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فالتشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن من أخطر الأمور على دين المسلم تشبه في الظاهر أو الباطن أمر خطير على المسلم والموافقة الظاهرة تأخذ إلى الموافقة الباطنة يعني بعضهم يقوم يوافق الكفار في إما ظهروا فقط وإن كان في الباطن مش بيوافق. هذه الموافقة الظاهرة مع الوقت تأخذ إلى الموافقة الباطنة فالتشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن من أخطر الأمور على دين المسلم قال النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين اسمع قول الإمام النوي هذا القول اللي في زماننا دلوقتي الجماعة الأذناب لو سمعوا هيشتموا الإمام النووي أكيد فقال النووي في روضة الطالبين قال ولو شد الزنار على وسطه كفر واختلفوا في من وضع قلنصة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر هذا كلام النووي بيقول لو أن مسلما شد الزنار على وسطه كفر الزنار ده شعار القساوس شعار القساوس لو في مسلم شدس للنار كما يقول له النوي على وسطه يبقى كفر لماذا لأنه فعل ذلك لي... لي... ليظهر أنه معهم ومنهم ونحو ذلك واختلفوا في من وضع هذا كلام النوي في من وضع قلنصوة المجوس على رأسه قلنصوة المجوس يعني لعلها كانت تشبه حكاية اليهود برضو مش اليهود دلوقتي عندهم بتاعه كده قلنسوة صغيرة اوي كده يلبسوها هناك فلعل المجووس كان لهم حاجة شبيهة والله اعلم فيقول واختلفوا في من وضع قلنسوة المجووس على رأسه والصحيح انه يكفر بعض الجماعة اياهم لما يحب ما يحب يعمل نوع من الزيادة التفاعل والرضا في الموافقة يقوم يعمله ياخد الطائية بتاعت يروح لبس يعني زي بعضهم خد طائية بتاعت الخامات اليهود وراح أعمله وراح لبس وهكذا نعم نسأل الله الحفية قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وأعمال الكفار والمشركين على ثلاثة اقسام مسألة التشبه لابد أيضا من معرفة ضابط المسألة فيها وإلا ربما بعض الناس يطلق الحكم مع مطلق التشبه مع مطلق التشبه وربما بعض الناس في تشبه يعني مقطوع به أنه من التشبه بالكفار يقول بكلام يم يميع يميع به المسألة، ولذلك أعمال الكفار والمشركين على ثلاثة أقسام عشان يبقى مسألة التشبه يعني مطبوط، وهذه الأقسام إما أن تكون في العبادات المحضة أو تكون في العادات المحضة أو تكون العادات المحضة, تكون العادات المحضة اللي هي الأذاب يعني. الأداب اللي هم يتعاملوا بيها ونحو ذلك وإما أن تجمع العبادات والعادات دي أعمال الكفار وأحوالهم م. يا في العبادة يا في العادة عادتهم يا إما في العادة والعبادة الاتنين مع بعض ممكن يجتمع الحال قسم الأول وهو الذي يكون في العبادات المحضه منه قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم هو مشروع في ديننا مع كونه كان مشروع لهم في يوم الايام مثال ذلك أصل الصلاة والصيام مثلا أصل الصلاة والصيام الصلاة كانت مفروضة على الكفار من اليهود والنصارى وغيره في ما سبق والصيام وغيره أينها فمثلا صيام عاشوراء له أصل عندهم له أصل وهو في ديننا له وجود, له وجود صيا اعتزال الحائد اعتزال الحائط له اصل عندهم وهو في ديننا ايضا له اصل وهكذا دفنوا الموت هم كانوا يدفنوا الموت ونحن ندفن الموت فدي عبادات لها اصل في دينهم هم لكن لما كانت في ديننا امرنا بشيء من المخلف مش زي ما ليس كمثل ما كان عندهم يعني على سبيل المثال في الصلاة نحن نصلي في سائر بقاع الأرض هم كانوا ليصلون إلا فيه البيع والدور العبادة فقط نحن نصلي في النعال هم كانوا يحرمون الصلاة فيه النعال قال النبي سلام خالفوا اليهود والنصارى صلوا في, صلوا في نعالكم وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطول احنا مشتركين في الصلاة في أصل الفعل لكن أمرنا بمخالفتهم أيضا يعني حتى فيما أقر شرعنا آآ آآ هذا العمل الذي أصله عندهم أو منه أصل فيه عندهم فقد أمرنا كذلك بالمخالفة فيه صورة من صور هذا العمل فمثلا أيضا نصوم تاسعاء ونصوم عشرة، هم كانوا يعظمون عاشرة نحن نصوم تاسعاء وعاشرة وهكذا فالجماع الحائب مثلا هم كانوا يعتزلون الحائب اعتزالا كليا المأكل والمشرب والجماع وغير ذلك نحن نعتزل الحائب في الجماع فقط نعم هم كانوا يدفن الموتى نحن ندفن الموت لكن نحن ندفن الموت إلى جهة القبلة مخالفة لهم هم ما كانوا يفعلون ذلك إذن فالقسم الأول قسم له أصل في دينهم وهو عندنا لكن أمرنا بالمخالفة في, الإيه؟ في بعض الأحوال نوع من مخالفتهم وبيان ما يبين البراءة مما هم عليه الآن قسم الثاني كان مشروعا لهم ثم نسخه القرآن من أصله قسم الثاني كان مشروع لهم كان موجود في شريعتهم لكن في ديننا نسخ خلاص وان كان موجودا عندهم كان موجودا يعني عندهم لكن نسخ في شريعتنا نسخ في شريعتنا مثال عبادة السبت بما كان فيها من وجوب الصيام والصلاه ونحو ذلك عبادة السبت كان يوم السبت معظم ومفروض عليهم فيه صلوات وعبادات معينه هذا نسخ في ديننا بل امرنا بالمخالفه لا نصوم في هذا اليوم ولا نخصصه بالصيام ولا عباد إمعانا في مخالفتهم مثلا مما أيضا كان لهم دين ثم نسخ في شريعتنا تحريم أكلوا الشحوم من البقر والغنم ورحم ذلك هذا حرم عليهم بسبب ظنبهم حرم عليهم أنه لا الشحم ولا الدهن ولا الحاجات دي هذا في شريعتنا صار لنا حلا صار لنا حلا في شريعتنا وهكذا وهذا القسم نحن مأمورون بمخالفته من أصله خد بالك القسم السابق نحن مأمور بمخالفته في, ايه؟ في صورة الفعل هذا القسم نحن مأمورون بمخالفته في أصله من نوفقهم حتى في أصله الله فنخالفهم بعدم تعظيم السبت بأي صورة حتى نهين عن الصيام فيه ونخالفهم بأكل الشحوم واللحوم لكل ذي غفر بقر أو غنم ونخالفهم بأن تكون لنا أعياد غير أعيادهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وقال شيخ الإسلام فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من مرافقتهم فيما هو مشروع الأصل انت فاكر معنا المشروع الأصل زي ما قولنا لو ليه أصل الصلاة أصل الصيام لو واحد مثلا صام يوم السبت يوم علماء الإسلام يختلف ويتكلم ويقوله مكرور مثلا أقصى حاجة مش وإن كان في قول مثلا بالحوم أو نحو ذلك لكن في كلام في سعة في الموضوع غير لو واحد مثلا حرم الشحوم واللحوم مثلا من كل الذي يظفر يبقى لا بيوفقهم وفقه كاملة مش كده ولذلك يقول شخص الإسلام فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ اللي وهذا موضوع الشحوم واللحوم وكده من العبادات أو العادات أو كليهما أو زي الأعياد أقبح من موافقتهم فيما هو أصله مشروع ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها يعني لو أنه وافقهم المسلم في أعيادهم مكروها ولا حرام, حرام لكن لعله لو أنه مثلا جاء يوم السبت وصام الراجح الراجح أنه فيه كلام في المسألة التفصيلي وأنه يجوز صيام السبت لكن مش هيصل الحرمه زي القسم الثاني القسم الثالث لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه يعني ما في الدين ولا جاء به, جاء به شريعه عندهم لكن أحداثه هؤلاء الكفار بعد الأنبياء مثال ذلك الأعياد التي ليست لها أصل في شريعتهم كاعياد القيامة والميلاد وغير ذلك وقالصيام عن بعض أنواع الطعام وأكل الأنواع الأخرى بحجة أن هذا شرع نبي سبق مثلا في يدعي مثلا النصارى يأكلون بعض الأطعمة ويتركون بعض الأطعمة وهذا ما جاء به المسيح عليه السلام ولا جاءت به شريعته أو مثلا الأعياد التي أحدثوها ما جاء بها المسيح عليه السلام مثلا أو نفس مثلا الدبلة العاجة اللي إياها المشهورة نفس مثلا الدبلة في اليد عند الزواج والخطبة ونحو ذلك هذه عاداتهم هم أحدثوها وأعياد وعبادات احدثوها فهذا القسم اقبح واشد من القسمين السابقين لماذا الاولان له اصل فاحنا بنخالف في الصوره الثاني كان له اصل بس إيه نسخ اهو كان في اصل له كان جاء به نبي انما ده هم اللي احدثوه ما جاء به نبي ولا له اصل ولا شيء يوم المسلمون يتابعونه فيه فهذا أقبحه أشد أي نعم كالأعياد كما ذكرنا والمناسبات ونحو ذلك والملابس والثياب والهيئات نسأل الله العافية ها مشابهة بمشابهة مولاة صورة من صور المولاة حرام يعني مش هذا سأل بلع أي إحداث شيء يرد بالتعبود لكن ده يفعل شيئا ينشر به يعني دين الكفار وما عليه الكفار نحو لكن لو تقصد مسألة الدبلة نحو ذلك بذعة مأخوذة من الكفار بذعة مأخوذة من الكفار ولذلك إذا قيل حكمها يقال بذعة وفيها تشبه بالكفار نعم وأن الركون إليهم فقد قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وقال قتاده معنى الآية لا تودوهم ولا تطيعوهم وقال ابن جريج لا تميلوا إليهم إذن التشبه بالكفار والركون إلى الكفار هذا نوع من إنم ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم لا في عبادة ولا في أدب من الأدب ولا في عادة من العادات ولا سيما لو كانت هذه الأداب أو العادات أو نحو ذلك تدل على شرك بالله عز وجل كالأعياد مثلا ولا العادات كالثياب والهيئات التي تدل على تدين زي منابسهم المخصوصة في التدين مثلا ولا في هيئة أيضا تدل على تخصيص ذلك بهم من خصائصهم يعني على سبيل المثال مثلا البرلوتة ما يسمى بالبرلوتة هذه من خصائص الكفار حقيقة من خصائص الكفار لأنها لم تعرف إلا منهم يعني فنجد مثلا في الفقه مثلا يختلف المعاصرون فيما يسمى بالجرافات قصد الجرافات هذه يختلف المعاصرون فيها في الحقيقة الرادح مش من خصائصهم الرادح مش من خصائصهم لكن أقل شيء أنها فيها في فيها في النفس منها شيء خصوصا إذا اختلف فيها ال يعني العلماء نحو ذلك فما بالك بالذين يتشبهون بهم في ما هو فيه إساءة للإسلام والمسلمين ولياغوا بالله من هيئة ومنظر وشكله وكلام وألفاظ وعبارات إعجابا بهم مثل الذين يستبدلون كلمات اللغة العربية بالكلمات الل التي يتكلم بها الكفار إعجابا بم بما هم عليه ليس المقصود تحريم اللغة إنما المقصود إعجابا بما هم عليه يوم يستبدل السلام عليكم هو مسلم يستبدلها بالكلمات التي يستعملها الكفار إعجابا بهم اعجاب بهاي وباي ونحو ذلك وهذا نوع من ضعف في نفوس هؤلاء يدل على إعجاب بهؤلاء وتشبه بهم ولو بدرجة وصورة من الصور نقف على الصورة السادسة من صور المولى وهي المذهلة والمجملة على حساب الدين إلى المرء الكريم شاء الله